ما نأت الأرض من خصها من طرافها أفهموا الغالبون ولإنما أنذركم بالوحي ولا يصل الصوم والدعاء إذا ما يُذرون ولإن مسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون لاويلنا لا يقولون لاويلنا إن كنا ظالمين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 لما تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قُلْنَا يَا يا نار كوني بغدا وسلاما على إبراهيم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 وَجَاءَ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَامِ إِذْ نَزَشَتْ فِيهِ غَلَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لَهُمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمَهُ وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا لَهُ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ النُّحَاسِ